الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلي وأصحابي ومن اهتدى بهدى لنشان كان خوشيستي عبدكان بوخواي فروردقاريان ششم نشان بازدكين كبرتيالا أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخل عنه قلبه فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به يجب لنا شأن كان خوش واستي عبد كان بخوان أو كوا دائماً بن زور بخش حالياً و لسريات كرنا ويخوي تعالى وذكر خوي تعالى زماني نوسته بعتقد نبه دليلي نبي, دلي لي خالي نبي چن کہر کیسے کیسے چخوز وست زور باسی اکا باسی اوشتانا اکا ک پیوست پیوی ولهذا امر الله سبحانه و تعالی عباده بذكر على جميع الاحوال هو تعالی فرمانی کردو بندکان الا هموکاتک یادی او بکنا چون کہ ما عبد اوین او خوی ایمه او ایمه دروس کردو او او اماجین او امام رین او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 اغر غروي کا فرانتم بيني و شرك او تبيتا مزرين دجي او بجنجن زور يادي خوابك لوكاتيا بهوي او ياد كرنوي خوي تعالی لعلكم تفلحون فعلامه المحبه الصادقه ذكر المحبوب عند الرغب والرهب نشاني خوشويستي راستقينه بو خوي تعالی او لكاتي خوشی و ناخوشي جليريا بس سرج بين و ناخوشي گانی خومه همو تان زانن شایمانه ترو هیچی بو شوی روکه خووت یتی خوشي و ناخوشي گانی ام کومال گانی اما گژنهنانو مردنا عادی لو خوشي و ناخوشي لسر او فرمایشتانی خواروین تجربه بین سر شایکانه آوجنی هنر، آواد بدیای کو با او که به خوش بکار کرکی جنی هنر، برا هتی اکی بی که بس خوا رازی مکه، برا هتی عبده رازی اکی رازی که بس خوا رازی مکه وای جوانی، جاری لپش هم وش تک حاشا لروتان، طبعاً قبول کن، بی غیرتی، آو خالک دست بیک آلوای، آو آفرت لو تمن جوانی پیشانی هم وکسیگیر، تو خوا کس برج نگه خوی پیشانی خالچی با، بر غیرتی خود. دوای اویکوان مانگی یا پیش اویکوان مانگی بیه نه. او آفردتار رازن تو پیشانی خالتش با. او دایکوباو که او آفردت اوکسیخوان پیشانی خالتش. حالا وارن که اگه سریک تکمان کن لغیر اوکاته. بله اوکاته تو به پیشانی عالمی بی. بی رازنی تو. رسمی بگرن. حتی کسی مسموح وارن که اگه با موبایل با، چی با، ویدیو برن. امسر اوسريك چغم رسم بگيرين بخوتا حلال بوتا او بيغيرتين يا ها او خوش يا كمان لما تي يادي اخوال خيت الافن يقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم تب بره دارا بلا چاي خوان بگيرين جشر ميخوان بپاريز اما خوين تر كمته نزان ان غير نيرينا مينا ببين لا هم صفك لا كان حاشا حاشا لا رده الحيوان قال يكسر رزق الله صيانه يعني بي شهر وا أروها بعفرتاني جل يقول للمؤمنات ياخذضنا من أبصارهن وإحفظنا فروجهن أما لسورة النور فايجوا رباسك كاتي لو خوش يايا دي خام على بيرة يايا دي شيطان يتعبشان ده الزرنا وموسيقى وهلا ورسم قرتنو أما وانا بس نومني مسلمان كتكان لكاتي الشاي دابو بوشن. دعاوا با قركبيت ببيو هيش كاسا غاغايلي بيبا هاشان لروج بوك بانك ابيوان بجا وجنا بجا ودعوتنا اختلاط وغران موسيقى وذكر وخواب كانوا على بركه برجنا بس لو كانت ذكرك ما نككس زرب خلق لبيري تشوتاوا بارك الله بارك عليك وجمع بينكم في خير دعاي بركت عمله ذکری خالق آتی. آیا کس لوقات نکار کبیبه وصالور، کبیبه فلان جگه، کبیبه فلان جگه؟ ام هم مساعری شو نخواه، ام هم مبیا الله عزیز الباسی کس کاری، آو مبیا کا بوچ نب لیام پرسی و الله صم ایاکم و دخول علی النساء. فرمی نکن بچن سر، یعنی خوبن با سرآفرتانه، یعنی برنه مالو بیه، داخل بابو بیه اوشتانه. و تیان اگر دیک مابو. و تی حزقی دایکه بارو تیب ببینه و باش کدایکه لجور آرود تو قدر بود درگال ابداع این زنوار بگره دوای باسی حموی آنکه فرایت الحمو قال الحمو الموت تی که سکاری پیاوا کبوش نکه برای پیاوا کاموز زای پوزای خالوزای فرمواهر مردن مردن چون کلی آمینه بیتوه چنا همان بینی ولورجیا و توشی زناب ولقل آفرتیه حالا برای مرده کم برای من ولابراد نیا نه حد مدنیا. نول هیچ محرم نیست. او با مو قتیل تحرام بود. همیشه چون خود لبیایش استعداد کدآب و شی بیاید او حال قتیل داپوش. این طرح موزادی، پوزادی ام حکامانه زور مهم نیست. حلی را و چیزی کاملاً فلان فلانی کوش لاسر که چیزی کاملاً فلان فلانی که تو لپش نایگریت او دعاش چیز که در روز دوی تو باتی بین استر شیوا نکالنا شیوا نکانچ بذارم یادی خواهی داره دی خواه سپاس بطوری خود ببرد. یا غم میخواسم الله علیه وسلم زینب یک چیز جاری کناله چی که نادی بشه نبیا غم راستان بیا غم را مزی سب و علی سواس فرمود بر انبیبلن این لیلا یم ولو معطاهو کل شیعندو ولایجه لی مسلم فلتصبیر و التحتسی او کلم جوانانه انبی بر انبیبلن با زینب حدی خوابی یا هی خویتی بیشی بعد و هر هی خویتی، اماش خود نمی نویت آتا، و خواهمومان دتا کاتشی دیاری کلاین. نبا صبر بگیر و با احتیاط بی اجر ک. نه صحابی کوکر دو ورن که تو فلان قرب فلان کس خریک آمر و هوار، هیچ وقت چی که آمومانه بیم. است خدا بنه له نفس اگل و نفس آنی کوتوه یه چه گور طواو خوا داینا و با خوا یک دقق پاشو پیش نکار خودی با آمده که برو با خزانت بله به معلوم نالد بله بله من لحظه یک لحظه کانی شور رجع مريم کمردم وصیت بی جرم انسان ایمان ابرم انشاالله ایمانم با خواهی بر رجی دعای بپیغام مريم الله و سلم یک خوا پرستم شریک با خوا قرار نام تعزیم بوده من این اول مکان اول مکان بریم لحامو کیشو قایط کار خوا گروانه لی او گناهی ل قبره کاته اگر you say any حدیث As you مردو grand, you would want a lady to help you guys, they willucks you. Because your single life won't be over each other because of others. Now if you are asking ourselves or something and you are how want, then the little bit of Israelites will tell us up high enough for Christians ولكن هذا المسجد شرعي ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك مهذب يكون هناك تماشى يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك How did you get back out of your country? Really? And a sponge, do you remember your clothes? There is aivi Capital for auenidgiving, But at least in the Firstologie, if this Liberty was full of God, I had ailanthus, fall of God to the fire of God, Word in God's word, May God美味andan, what does this mean to you? دنيا لمردني فيها غمار صلوا صلنا وستها لمردني هاشوار صحابك لمردني همو فيها غماران ونبي أنا وستها وهذا الروعة روشك يا من نا وستة أم نوستة نتو بعبادة تيابكين نتو لمرامبر خويت علينا رازيدا ببري عليك كواجبة نا مردوكي يبر رجناه لا وتشي ك لمراوي استعلامتي تعزية كريشيا ولا تعزدها أوه يمن که تا اگر درمی‌ن، علامتی راسته‌ای نه، وای لکاتی خوشی نه خوشه تو ذکری خواب کنی ذکری یعنی یا خواب لعاب بیم، زمان خواب چیو تو برای برایش خواب که اگری باشه خود رزgard دبی، خود سفر اگر نه که خود مال ور نبی که که، و مال ور نبی، همشید لسر نسرای و نقطه و نقطه فعشان الله ومن الذكر الدالي على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب واللسان عند أول يقظة من منامه وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه. تمام؟ شيخ ما بقول. الله العلامتي خوشة ويستيق خواك توجر خاد خوشة. يا كم جار لا خو هلاسي بزانيك سي عادي خواكي. يا مذكِر ماني طبعا الدواي خوك خو خبر دبته ولا خوك ذكرك ماني على الحمد لله الذي أحيان بعدما ماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره بو ذكرته الخبر الذي بيتوى يا غمر إخوة شويس صلى الله عليه وسلم أو ها يود بشأن آية كان يخيري آل عمران يخبر حتى أخير إن في خلق السماوات والأرض وقت لا الليل والنهار لا آيات لأولي الألواب حتى أخير آل عمران إن شاء الله ساتش دازن يجيب بس أنت شون خبر يا بيتوى ذكر إخوة تو هو او علامات الراس تقيني ما حبيت يا بو خوي تعالى يكسر يادي قوافي صباص بو اخويك من خبر كردو يا رغيام كي ادي بكمو صباص بو اخويك لا شي فارستم مني زندو كردوا املكاتي بخبر بونه اي لكاتي خوكاتي آخر قصد يهدكي خوي تعالى بي. بسمك الله اموت واحيى بناي اخوا من امر من زندو مو ربي يقيني عذابك يوم تبعث عبادك أuali خايب من بارز العذابك لو رجع أبدا كان الزند وكيتوا بداية جيان ونهاية يعني بداية هستان ونهايته روجك الشوقة كأخي بعدي خواي تعال أما علامة الراس تقينه بزانتواي إن شاليلة يعمل سنسر راشم بويادك أنا خواي تعال لا همو بوارك أنا نجهر تنها خبر بونو خوليك أوتني أو الرسالة بيني تانا زوري شل بعذاب حصن المسلم جات انا ها رساله اترش انا اشترت قراتي لذاك الاخوه تعالى استايتشي علي تجيبو بازار تشي علي دازني اجدك تشي علي اوتكر تشي علي اوتكر تشي علي بيان يعني اي وران بتعبيتي الذكري بان يعني اذكار الصباح والمساء ووردونا ولا ذكرانا وتدبر كدني وتجيشتني زور قرن مهمه پیغمبر خوشايس ماني فرمو صلى الله عليه وسلم شان بي خوشكوا بيان يعني ادواني وجباني لا قل دانش ما تاخذ درك ذكر اخوابكم عصران جاتا خور آبید اگر خوایت علامت باشه. طبعا اگر انسان باید لو او ایشو کاری نباشه، آهاب کارش شوازا. بسی اوش هربیال تو. با همه بیخان روا. ها بداقیک بیز داقیشی پیش. خواهد دید که آنها ضر جوره دید که صبح و مساء. لدسمو تانیمال. دواین یجی بعینانه دواین یجی عصرانه. حتی آکو بعینی تا خورد را که و عصران جاتا خور آبید. ياشهدت الله وش تانا هذلا بس كدنية ذكرى خوايا أوه هرب دم سبحان الله والحمد لله الله أكبر وش كاني ذكرى دواني وش كاني مثلا جزر المسلمين أو ذكرى واقوبيايز ناكن شيكا سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله اذا بزانا علي سبحان الله يعني اخواتي طاشي شريك الدنيا نقصاني الدنيا من بي شريك باو تو قرار نادم كس حد ني بي بشريك لا بيغمرى لا ملائكه لا بيو تاعك لا تشاي بيو خراپان بيو تاعك نا بي بشريك بيغمر محمد نا بي بشريك صلى الله عليه وسلم الحمد لله خواه اسپاس بود و حمد لشکر جورت را عادار بن خواه من حمدی تو آکام سناب لسر تو آکام که تو یک خواهی بس نبودو خوانه بی کرد تیگرشی نه هر ولات اگر دخواهی تیابه دومالی کی تیابه چیله بسری خود آن ندانند بس نبودم امکان نکاینده اگر خواهی حمدو سنابو تو لسر و یکی خواهی پسشان حمدو سنابو تو لسر همون نعمت کانه اگر بران نبايی اگر عصاوز نبیت چیب کنی پس شو That is the زام They دنیا well together so they don'turs. When there's a sign. When there's only a sign. They actually put it together. 통 con with himself kol ponieważ and sila to explain your screens was barely there and naturale and seriously it و There is جنس God's evil, and from sin сим. So I will tell you she faze me to protect himself by men. This ايها الاخوه الكرام الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اكبر ما اكبر الله بس الله اكبر اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اكبر اكبر اكبر ه قال للدلم أنا باي وقوبي كان وقو الصحابة كان وقو التابعي كان هم الدنيا أنا قلت بديني تعالى من البراء أو ذكر أنا تو أبي أو أي كي أخوارها يك بسات عليكم سن بئكني لشهر رجك سن يجغري لشهر رجك حرمته خو تنبون لا بستوشار ساعاتي شاور روجك تا ثان دقيقةي نولابلا ثان ساعاتي في هكاني أي ثان طبعا هن كرسخواي أخواي بلامسيري قريان كن لقرآن شون هاتوا جرب يشكي خوات على لسورة الأنفال فرمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم براسيم أميني حق باورداري حق أو كسائر هذه إخوة قد يا يا, يا ترسل إخوة تعالى لقال ناوي هنا أو عظيمة أو خواجور يا يكسر بيد لواك تقول روش قيام دراوس تاب محكمي ك شياطين أبي ترسل يا تعالى أو وجلت قلوبهم يعني فزعت قلوبهم أترسي. وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا که اتکانی خواب و اخوانی تو ایمانی زیاده به، امر عایتی خواب و اخوانی تو البته که عمل لطام مسلمانترین، باسی مکه، باسی مکه، ایبو که اکنون باعثی نگم. اگر مسلمان بیاید تو خوابی خواند رو، آدم زیادیش موفق کنه رو، بعد لاکم نرم بیاد او، آمدلا که تو آمدلا کتیجیت یعنی، دلکت دروغ که الگو شایسته مسلمان، لکورداری خواباند پیا عایب و باسی خویکه، نه باسی ایمان و اسلام خود منت كيف ولا من له توم صوماترا كل خوازن كيلك يصوماترا بايت على فرملة قرآن فرملة تمسكوا أنفسكم هو على مبين التقاء كسب خوينا لهم بعشم خاينهم خوازن كي بعشو خاينه توبتر سلكوا تخد إتهامك لا وصفك أي لو بواري ولا تمشي كمزانة بعد تكاني خاب وده خيراته دل اجريت زجی خوایتی طبعا. استعانت نامه اکده لکسشی مسئول او باهی هزار جهش او زکر که بزن چی تیابه قربان و مزار دل دادترسه. عادیش فلانکس نامه و نرود و گر حرش بیا گر قرش بیش خوایت علاو قرآن نامه اکنار دیتی بوای محرشایی تی آیا. لی تندیر قومان یعنی چی لی تندیر جهنم بیان ترسیله. طبعاً بشارتي شتيها أبو قصاني بقصيكة، أوه بقصيكة بشارتي بري أوه بقصي نكابي ترسينا. فش أنا وعلى ربهم يتوكلون. فشت بخواي خوانة بس. حديث كي حوت تاق ما كي كل جير عش خوايا حشركنها متعن بستوت بس آه بيت علي كردوة وتطبيق تان كردوة. يا يقول الله عليه في والسلام يوم الله الله تعالى في ظله يوم لا أضل إلا حشر إلا أو بن كزور دقيقة. أو ظل ما بس تعالى يقول حوت تعالى يقول الله حشر يقول الله تعالى يقول الله تعالى يقول الله تعالى يقول الله تعالى يقول الله تعالى يقول الله تعالى الله تعالى تعالى إمامي عادل، بسوايا كخلتي حكم رأنيك بعد ديني خوات تعالى هوايك، وشاب نشأ في عبادة الله جنجد لا هرلم نعليه، بارور دولة سر عبادة إخوان، ورجل قلبه معلق في المساجد يا دايمه طلبه مزقوته، حلكاتي برة خواتي بجرته. ورجلاني تحابا في الله استمع عليه وتفرقة عليه دوكس لبناء إخوائك تريان خوش مستبيا لجل أجنبيك لبناء إخوائك وابنوا جاء جبنا جاء بناء لي رزقك ازبغلاتي جها بريطانيا لا عاجز بون شكلهم ده أنا هردو كي لجس سميري عش خوايا حشرة قلنا شون عاجز بني يعني أو كابراه قناحي كده لا عاجز هو كافر بولي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 فعشان ورجل تصدق بصدق فا حتى لا تعلم شمال ما تفق يمينه كسر خيرك كع بدستي راستي نزلت تشب ناز مقصدي أوايع ما معنا فر مقصدي شعر نووي خيرك يا خير جش عش كلاش هرب يا خو على قرآن باس كردوه بس لما جوارك لو جوراني كا ويكابرا بيدريته روي ناشد النبي نكره لا برشاعي كماه يا نقطي اخر كلام في وسببته كما هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كسك طبعا اللي عليه الرجل ما بس يبيها بيها ونيها بيها وش مسلمان قلت وهمي وصلمان يا قياد اخواك ابته هاداني شبو خويا لما ولا تجيك كسي ثانيه سبري حش این جامانی را پس زار کام کمو. چنی اکمان دانشتن به بسر بنحکانمانه. بیرمال خواهم کرد او یان مان و دو مان و سال و دسال روا. مگر بذشین اکانه بیری قیران ما مکاتو آیش الله نقری. الله ازور ما بیسول ابرتا قریبی او تو دیگه که عیب آخر خالق لیو بوم طبعا نم مببس مال رهانی اولین والا کس هر هذا بس كما وقليل من عبادي الشكور ويا ونيا كما هو كسانا جاء غبر راس تيقس ختان هركز لناخي ختان سير ختام كن بزاينن نسبتي جريانو بيكانيتان ثنا ايتكا فرمي تشي قليلا وليبكوا كثيرا كم تبكنو الحديث اجتاب يا غمر رفع مسل الله سما كثرة الضحك تموت القلب زوربي زوري أو كساني كوابي يا كان زوربي يا كانين, كانين بي كان دل كانين زور دل دل. ها هرحب كان هرحب كان هر كان لو لا شو واكا واكا واكا واكا والله بس هم حياتي دمي نقد صلى الله عليه وسلم قريانكاني الله بي كاني, كاني. لو لو خالاني أن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهك المنتهك المنتهكون حقوقه إذا تهاون بها المتهاونون فهذه غيرة المحب حقا والدين كله تحت هذه الغيره فاقوى الناس دينا اعظمهم غيره ظل دبي انساني كخواي خوش بيها غيرتها بيها بوها وي فكان اخويته على بي شيركران بينا خوش بيها غوب بيغري كاتكج نكيه حجاب شرعي في عباو ابو طجهي پنت اولته نورو خويده رخه بو خلشي سورا اوس پیاو کا بو خلشه به غیرت بیگیره اوی غیرت بیگیره ولله تو شرع اخواد سنور اخواد بزان نه به رازی به دو جره غیرت یک بو خو کمری فکر دو نه به غیرت یک چشله شرف و کرامت کی خو اخر چون عرض و ناموسی خو پیش کش به خلشی کا من پم some meditation could use thinking of it and I pray that it is a wise something that gives you hope so when you have no doubt what did you say about this? just pick up your lo정 for a坊 if it is a fresh and not to dig enough would you mind this as منال لقاي كفر قبيكني لي قرباب بازي لي باش تعمر انه ب 15 18 سال لا يا مهاجده سالني كا لا اورو باش ده سالا لاي ما بالغ بونا بالغ برخو تاع نسان الانسان باشي بالغ به اگر علماء لا 15 سال ويتر باس يبالغ بوناك ناه حتى 18 سال ب منال كشي يزل كلشي يزلي هر زكار هموش تاع زاني طلب بيا كفرا كان، يجناك، عكلي جربنا الله زاد السري، لتيك مايا وجنز زاده، كجورة هو جرتهم، أو لمن الله كان من، آخر بويا أولادي والزمان أو هاي هزار درود ويل ذي خوارد درود آخر بوچواه بی؟ الله دین حمی غیرتا، حمی لجیر اویا کوبی تو کاتک تو اس تاچی اگر کسی کت خوش بی، هر کسی که سکاری خود خوش بی، کسی تعدهای لگار راضی بی، ها؟ هر کس لی او خوش استرین کسانی خودان تعدهای لب کری راضی بی بیدنگ بی؟ ای بوچی با خواب بیدنگ بی؟ اگر خوش دنبه یار خوش دنبه الله؟ این جامیت وسر دوشد. على الأقل يا محدث مانيا، أجر بينا قور اشتكت الله كشنا ما هو، الله كأج كيف خواتي كسب قويهم علاقة الله من علاقة سيا، بلا ما دسكاري كيف بكرة علاقة هي، دسكاري شتة مقدس بغير خوا هي. ناری کسیک ببره غیری خواه کام خوشه علاقه‌ای ها، بس خواه قینا ک مشکل نیست. جنی پیدری ه؟ چیش پیدری؟ برو هزار جن با خواب ابزار کس با کس ه؟ بم خاله کوتانیم بدرسی آرزوی شان الله باقی خاله کائنات رودرسی دهاتو دوآکم نخواهی تعالاتم مبگی نه و خوششیستی خویل دلی همون آن جعیب کا الله و به حمدیک شد و الله نه